uh, 74 van de lessen in de Arabische Grammatica we gaan het vandaag insha'Allah ta'ala hebben over hoofdstuk 55 b Isnadu al muda'afi wal ila dama'ir raf'il ba'riza en vorige week hadden we het اوفر hoofdstuk 55a is nadu السالم والمهموز والمثال الى الضمائر البارزه ضمائر الرفعي البارزه en dit allemaal onder eh de grote hoofdstuk of hoofdstuk الافعال الصحيحه والمعتلله الى الضمائر البارزه راينا الاسبوع الماضي ان الفعل السالم والمهموز والمثال اذا اسند الى ضمائر الرفع البارزه لم يحدث هذا الاسناد فيها تغييرا السالم والمهموز هي من أنواع الصحيح يعني الأفعال الصحيحة والمثال هو من أنواع الأفعال المعطلة هذه الأفعال الثلاثة السالم والمهموز والمثال إذا أُسندت إلى ضمائر الرفع البارزة. فإنه لا يحدث تغيير فيها هذا ما أخذناه في الدرس الماضي والآن إن شاء الله تعالى سوف نتطرق إلى التمارين التي تتعلق بهذا الموضوع. والتمارين كما ترون قليلة يعني تمرينان التمرين الأول والتمرين الثاني فقط فنبدأ إن شاء الله تعالى بالتمرين الأول يقول سؤاله ضع كل فعل من الأفعال الآتية في جمل مفيدة ضمائر البارزه التي dus we hebben hier een aantal werkwoorden wat moet hier mee gedaan worden je moet daarmee een zin maken met deze afhaal. Jumel Mufide. En deze afhaal moet gekoppeld zijn aan de Dama'ir Rafa' al-Bari'za. Die daaraan gekoppeld kunnen worden. En dan gaan we kijken of er uh, verandering optreedt. In, de, in dit werkwoord, in deze fi'al Laten we beginnen met fatah We gaan oh. eerst even vertellen wat voor fi'al is dat We gaan eerst even kijken wat voor fi'al dit is Is het mu'tal? Is het sahih? Als het sahih is Welke soort sahih het is. En als het motel is, welke soort motel het is. En daarna gaan we dus antwoord geven op de vraag. En daarvoor nog vertellen wat het betekent. Dus uh, Of nee, de betekenis laten we aan het eind. Als je de zin hebt gemaakt, dan kun je de zin vertalen in je taal. Tayyip. Ik zag... De hand van broeder 7 7 en nu is het weg wat je een andere vraag wat de lachie, broeder Sebase wat voor werk wordt dat hel huwa مؤتل ام صحيح فتح فعل صحيح سالم احسنت اذا هو فعل صحيح ان onder uh, uh, welke uh, categorie valt deze صحيح onder سالم الفعل الصحيح دي كان دوز سالم زين Mahmoez of Modaaf. Dat zijn de soorten van Sahih. En dat betekent inderdaad openen. Openen. Dat is fataha, Opende. En nu wil ik een zin met feteha erin gekoppeld aan Dama'ir al-Rafa al-Barize. Tafdar. فتحت المصحفة فتحت المصحفة وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فتحت المصحفة احسنت طيب هنا اتصل أو اسند الفعل أسند الفعل إلى التاء التأ المتحركة ضمير من ضمائر الرفع البارزه هل حدث تغيير في هذا الفعل بعد هذا الاسناد هل حدث تغيير في الفعل لا لم يحدث تغيير فتح يعني بقيت بقيت حروفه كما كانت في الاصل فتحت فتحت فتح حصلت طيب ذات van de dama'ir de, de vraag zegt dat je alle dama'ir moet koppelen aan deze fiol we hebben te gehad wat hebben we nog meer? Ik kan verder gaan broeder 7, 7. na dus je zegt fatahna al mushaf wij openden al mushaf من دس القرآن إن شاء الله تعالى. طيب فتحنا المصحف أو كير زينف خين فر انظر إن فتحنا لم يطرأ تغيير على الفعل. طيب انظر الولدان فتحا المصحفة الولدان فتحا المصحف وعليكم السلام وطنو الله إذن ألف الاثنين كذلك لم يحدث تغيير فتحا المصحف عندن الأولاد فتحوا المصحف الأولاد فتحوا المصحف إن يزيد ذاتهير أو خيم فرأن دريهم لان ظت بلفت نخ باب ت خ هت ن ا اثنين واو الجماعه البنات فتحنا المصحف ن النسوه اذا اتصلت بفعل فتح فانه لا يحدث تغييرا في الفعل إذن البنات المصحف ياخد إذن لم يحدث تغيير لأنه كما يعني ذكر في القاعدة هو فعل سالم والفعل السالم إذا أسند إلى ضمائر الرفع البارزة فانه لا تحدث فيه تغييرا هاوت we go naar ما نوع فعل يسألو. نعم طيب برودر سب سيب تفضل فعال صحيح لكنه فعال صحيح لكنه فعال صحيح لكنه فعال صحيح لكنه فعال صحيح لكنه فعال ا عن ان ضمائر من ضمائر الرفع البارزه سألت العالم ياخذ سألت العالم ما معنى سألت العالم سألت العالم الكفروخ ده خلير ده اخد طيب هنا اتصلت بهذا الفعل تاء المتحركة وهي من ضمائر الرفع البارزة فهل يعني احدثت تغيير في الفعل هل احدثت تغييرا في هذا الفعل Nee, het daar Alleen, kijk, hier hebben ze het expres uh, gegeven in de tijd van al mudaria Yes-elu. En je hebt ze van gemaakt. Dus laat het in al mudaria Laat het in al mudaria Dan gaan we kijken. Uh, wel, dan gaan we kijken welke bama er dan we krijgen. Jij zegt es اش العالم ا العالم ذلك الضمير ذلك الضمير الرفع المتصل اتصل بهذا الفعل اروح ألف اروح اروح اروح اروح اروح اروح اروح اروح اروح اروح اروح اروح اروح الف من انيتو حلوووت أه... انيتو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هون انه ماذا ديز الالف حروف المضارعه يا اخوت ما ايش ضمير ايش الضمير فالدراغيس يموت ات كبلن ان ضمير الرفع البارز ضمير من ضمائر الرفع البارز هل هذا الضمير هل هذا الالف وهذه الهمزة Damir? Dat is dan Damir, denk ik. Dat is Damir. Zijn jullie het daarmee eens? Je hebt vier. Zijn jullie het, is iedereen daar het mee eens? Die is geen Damir. Dat is geen Damir, naam. Het is geen dameer. Maar waar is dan een faal? Als je zegt die geen dameer is. Alif, noon, ja, at, naam, aneito. Maar die zijn geen dameer. Die zijn hoeroef al Maar die zijn geen dameer. Want dat dameer die verwijzen naar iets. naar een woord. Maar hier, waar is dan Waar is dan Damir damier in, in jouw zin? Yes-alu of as'alu zegt, al Allah Hebben we hier een damier of niet? Maar ze refereren naar Damir. damier. Nee, ze refereren niet naar Damir. damier, deze A. De uh, duiden, dus de hamza, duidt erop dat degene dat duidt op المتkeلم. dat de mutakellim aan het praten is maar dat is geen damir ana is verborgen precies damir mustatir ahsend het is hier damir mustatir dus ana as'alu ana al'alima en die ana hebben we weggelaten dus hier hebben we geen sprake van Bamir Beriz. Want Beriz betekent Waher. Zichtbaar. We hebben hier te maken met Bamir Mustetir. Dat is dus eigenlijk geen antwoord op de vraag. We moeten andere Dammär zien te vinden die Bariza zijn. Nee, de oefening is niet fout. Je moet andere er gaan zoeken die wel Bariza zijn. دي كنت كوبلا أن يسألوا الولدان يسألان ايوه الولدان يسألان العالم هيا الولدان يسألان العالم طيب ذلك الضمير بارز هي بفهير خدرات ضمير ذلك الضمير الولداني سخن ضمير ا الاثنين احسنت het is alif al-ithneen jes alaani deze alif al-ithneen heel goed, dus hier hebben we hier te maken met een verandering in el fi'al nadat deze alif al-ithneen is gekoppeld aan al fi'al heel wat aan het, het fi'al Al was, yes, elu. en dan heb je alif, nee, draag gekoppeld, yes, ala, is er dan verandering opgetreden. Ja, dat is een toevoeging, dat is een toevoeging uh, van, van deze damier, van alif en noen. Maar aan al zelf, de oorspronkelijke letters van al die zijn... Hetzelfde gebleven. Net als je zag bij fetehtu. toe. Je hebt wel toe toegevoegd. Maar het werkwoord zelf, feteha, die is heel gebleven. Die is niet veranderd. En hetzelfde geldt voor yes el hier. Dus yes elle, deze letters zijn heel gebleven. En alleen die alif-lifneem is toegevoegd. Nou, dus het werkwoord is inderdaad niet فراندرت. طيب ده تفصلي في الاثنين. فات كنّا في نخمير كبلة عن الفعل المضارع. واو الجماعة حسنت. واو. الجماعه طيب هل يمكنك معك تسالوا الجماعه خكوبة يسالونه الجماعة مثلا ان تسالوا ان تسالوا ان تسالوا ان لأن هذا هو ما فراغت في هذه الفراغ <سؤال> ضع كل فعل من الأفعال الآتية في جمل مفيدة مسندا إلى كل ضمائر الرفع البارزة التي تتصل به وإذا حدث تغيير فاذكره التلاميذ يسألون المعلمة أحسنت التلاميذ يسألون المعلم. طيب هنا اتصلت بفعل يسأل واو الجماعة فهل أحدثت هذه الواو تغييرا في الفعل بعد أن اتصلت به ما حصل تغيير لم يحصل تغيير لم يحصل تغيير في الفعل جيد طيب ذهبن الف الاثنين واو الجماعة خزين ضت بليت noch نعم يسأل الواو والنون dat is vanwege من الأفعال dat het net hebben we nog meer wat moeten we nog meer النون المث النون المثبتة نعم النون المثبته تزيد النون دي كracht bij الخمسة الخمسه طيب ذلك ضمير kunnen we الفعل المضارع ده بن الف 2 خاطف فين دي يا الف الجماعه لذلك الضمائر البارزة كنا فقبل عن الفعل المضارع نعم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أم ساوس تفضل نون النسوة نون النسوة نون النسوة نعم ألف واللام متفخ متويخ وانت اندرس كراحي تويكر التعريف اندرس كراحي تويكر التعريف هل خود؟ نون النسوه طيب آه, نون النسوه نون النسوه ننسوه ننسوه ننسوه ننسوه ننسوه ننسوه ننسوه ننسوه ننسوه وعليكم السلام ورحمة الله ننسوه ننسوه وبركاته لا بأس كل برمله ان شاء الله تعالى البنات يسالنا المعلم اذا هنا الفعل يسال اتصلت به نون النسوه فهل احدثت في الفعل تغييرا الطالبات يذهبنا الى الجامعه ليدرسنا يا اخوت ما هذا الذي الفعل يسال انت خطت الحمد لله ادرار مارك الله فيك وكيف حالك نعم اذا لم يحدث تغيير لم يحدث تغيير هيلوود لم يحدث تغيير يسالوا اي يس يسالوا خبلفن طيب ووت نخمير نوخمر الضمائر الرفع البا ريزا كوبلد وورده ان فعل يسالوا ذابن الف الاثنين خاطئ واو الجماعة نون النسوة بط كالنخمير نعم أم سوسان تفضلي يا المخاطبه يا الحسنت يا المخاطبة نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن المعلم نحن نحن نحن نحن إذن هنا فعل يسأل دخلت عليه أو اتصلت به يا المخاطبة وهل أحدثت في الفعل تغييرا؟ لم تحدث فيه تغييرا أحسنت لأن الفعل المهموز لا يحدث فيه تغيير اذا اتصلت به احد ضمائر الرفع البارزه كما راينا طيب ان شاء الله ستساعدلك دغوا نار 3 دردي برك ووت كيف كيف انت تسالين المعلم يعني ياي فراغت د ليرار كيف we hebben nu het werkwoord if. Wie gaat daar antwoord op geven op de manier die we net hebben gezien? Eerst wil ik even weten wat voor verhaal het is. Hallo fialon sacheon en veralon معتل قف قف الفعل قف أي فعل فعل قف فعل صحيح هل هذا صحيح؟ هل قف فعل صحيح؟ نعم، فارك فورزلاف إس وقفة، دش مترخّن الماضي وقفة. نعم، دش وقفة. راتيس الفعل إن إس ضد صحيح أو معدل. أشكايك نار وقفة. يحصل تغيير. لا نعم إذا هو معتل إذا معتل معتل الألف تجد إيرست لتر الفاء عفوا الفاء معتل الفاء إيرست لاتر فن هتفرك من حروف العلة وقفا كيف نسمي هذا النوع من الفعل المعتل. دوس الفعل المعتل عند بخيم. إيرست لاتر إس حرف علة. هنوم إذا فعل معتل. امس هسه هذا النوع يسمى بالمثال هلخط مثال المثال الفعل المعتل الاول يسمى مثالا طيب نيوخاف ترخ نار اونزه فراغ ماكن زين met het كيف زدان غطتي gekoppeld is aan een الرفع البارز ليبرويتت وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته من يحاول nou, om mijn zocent of Danny. Prifi El-Aan. Ja goed. Prifi El-aan. En dat betekent. Sta nu op, ja goed, en dan heb je het tegen uh, een, een vrouw of een meisje, dus je zegt prifi en aan. أي الضمائر الرفع البارزة اتصلت به أو اتصل بها بي به هذا الفعل أسند هذا الفعل يعني ياء المخاطبة أحسنت هنا ياء المخاطبة وهل حدث تغيير في الفعل هل حدث تغيير في الفعل بسبب هذا الاتصال هل حدث تغيير في الفعل بسبب اتصاله بياء المخاطبة لا لم يحدث تغيير انظر قف بقي كما هو فقط زيدت ياء المخاطبة قفي اذا لم يحدث تغيير طيب هذا الضمير الاول ياء المخاطبة لنأتي بالضمير بضمير آخر ما هي الضمائر التي يمكن أن يتصل بها فعل الأمر يا مخاطب ثم ماذا فيدرخان نعم تفضل قف الان داتس دس الاثنين قف الان هل حدث تغيير قفوا الان واو الجماعه يعني ياء المخاطبه ألف الاثنين واو الجماعه لم يحدث تغيير لم يحدث تغيير في الفعل ثم قفنا الان نون النسوه هذه هي الضمائر ضمائر الرفع البارزة التي تتصل بالفعل المضارع والأمر. معن هذه أربعة. يعني خُطّن تَهَوَّدَ. هذه أربعة. يعني خُطّن تَهَوَّدَ. هذه ضمائر يعني خُطّن التي تتصل بالفعل المضارع والفعل تَهَوَّدَ. يا أربعة. يعني الاثنين تَهَوَّدَ. هذه ثم نون خُطّن تَهَوَّدَ. هذه طيب اخن النار اطفئنه وها به وها به. لاتفر. نفس السؤال. ما نوع الفعل؟ هل هو معتل أم صحيح؟ وها به. فعل معتل طيب. ومن أي الأنواع هو؟ من أي انواع المعتل فعل وهب من اي الأنواع ايو ليه موت ان بتج ها؟ ديز نات genoemd we المثال أحسنت. يعني نفس الشيء كوقف وقف وهب يعني أوله حرف علة اذا فهو فعل مثال خير ندفوق نفراخ الفعل إلى ضمائر الرفع البارزة في جمله مفيده يلي فيتي واتوهاب شنكن احسنت شنكن اعطى خيفا هيغوت وهذا يعني أعطى طيب انزل معك لا شيء أمه سويسان تقول ذلك وهبت هدية لأخيك أحسنت وهبت هدية لأخيك لنا هبلنا من أمرنا رشدا ولكن هذا في الأمر نحن نريد الماضي نحن نريد الماضي الله وهب للإنسان العقل أحسنت إذن على أنهي الله وهب للإنسان العقل ليس هناك ضمير بارز اتصل بهذا الفعل كما رأينا في الجملة الأولى وهبت هدية لأخيك هنا التاء. التاء المتحركة ضمير ضمير بارز يعني ضمير الرفع البارز اتصل بالفعل هذا الذي نبحث عنه التاء المتحركة طيب هل وقع تغيير بعد أن أدخلنا التاء المتحرك على الفعل وهذا لم يحدث تغيير وهذا اخذ لن لم يحصل لن يحصل لن يعني في المستقبل احسن نعم وكذلك لن يحصل كذلك لن يحصل طيب هذا هو التاء المتحركه ثم ضمير اخر اخرى هل من ضمائر اخرى عدا التاء نعم اما سوف انتفضل وهب هدية لأخيهما ترى أنه وهبت هدية لأخي بتكيب أن يخاف أن يدعو عنه برور وهب هدية لأخيهما كما يخاف أن يدعو عنهن برور ثم تغيرت ادعو أبوايا وهب لي هدية في العيد أحسنت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يهب لمن يشاء الذكور لكن يهب فعل مضارع ونحن نريد فعلا ماضيا نعم نعم إذن وهب. اتصلت به ألف الاثنين ألف الاثنين وكذلك هنا كما ترون لم يحدث تغيير التي وهبت نفسها للنبي كذلك هنا هذه التأتني الساكنة ليست ضميرا ليست من ضمائر الرفع البارزة لأن الفعل الماضي تتصل به الأفعال الضمائر ضمائر الرفع البارزة الآتية التاء ناء الدال على الفاعل ألف الاثنين واو الجماعة ثم نون أمس هذه الخمسة طيب هنا كذلك لم يحدث تغيير بعد دخول ألف الاثنين ات كما ترون الضمير التالي تطف انضر الضمير نيمه النا الداله على الفاعل ب فورز نا الداله على الفاعل دي فيل نزين ناء أدله على الفاعل. تفضلنا. إس أبوايا مين فادر؟ ااا في كذا uh, abawaya dat zijn mijn ouders mijn ouders kijk, abi el abu al abu uh, dat is vader en soms worden dus de vader en de moeder uh, samen of, uh, als meervoud, als tweevoud, gebruikt al abawan al abawan الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأبوان أشدس الأبوان هورت داني فادر المودر. يلا اكذرنا وفيكم بارك الله تعالى ناء الدال على الفاعل طيب نعم والجماعة كذلك وهبوا حياتهم في سبيل الله يخط شهير واو الجماعة دخلت على هذا الفعل ولم تحدث فيه تغييرا كذلك كما ترى دادلك؟ وهبو بط ريس نوخ بابنتاء متحدك أخزين ألف الاثنين واو الجماعة بط نوخ مير امسس تفضلي وهبنا هديه لاخينا هرقد هنا الدال على الفاعل اتصلت بالفعل ولم تحدث فيه تغييرا كما ترون ان wat moeten nog noon an wat wordt de zin dan وهبنا هديه لاخيهن يخت هنا لم يحدث تغيير كذلك بسبب دخول نون النسوه على الفعل وهبنا هديه لازواجهن يخت طيب نمضي الى صادئ فعل صادئ Weet jullie wat Sa'di'e so betekent? Bi Sa'd, na, Bi Even opschrijven Mensen die het boek niet hebben, die kunnen die die kunnen die downloaden. Ik heb boven de link uh, geplaatst. En hier is het nog een keer. Hier is de link. En uh, bladzijde wat is het waar had ik dat bladzijde 45 46 het? wa rahmatullahi wa barakatuh naamana sadi'a Adra zegt rust ik denk dat je iets anders bedoelt ik maak dezelfde fout. Ik zeg bedoeld Corrosie, Kuro, corrosie. Het is niet rust, het is roest. Roesten. Dat is dus naam, accent. Dat is dus psadi Roesten. Wie kan een zin maken? Nee. Je rust tot je rust. Nou, heel goed, zo is het. Wat voor werkwoord is dit? Notel, sahih. Is het Notel of Sahir? الموز تفضل صحيح مهموز أحسنت دخلت ودخلت قوية أحسنت صحيح مهموز أخذ لا ليس ألف همزة الهمزة همزة طيب أم أريد الآن جملة we hoeven nu niet al dama'ir te doen. Eén is genoeg, anders duurt het lang. Eén dama'ir is genoeg. Sadi'a. Wie wil een zin maken met het werkwoord sadi'a. سودان قد اخذ كوبلتس عن ضمير من ضمائر الرفع البارزة هي هي een heel aparte Nederlandse taal gebruiken sommige hier, ja, je hebt het over mij ik. ik begrijp dat sommige Arabische woorden moeilijk te vertalen zijn naar de Nederlandse taal ja, probeer eens te vertalen wat Dama er Arrafa Al, al Bari zei goed, uh, ook al is het wel te vertalen maar dat is niet de bedoeling hè? het is niet de bedoeling dat we deze woorden vertalen het is de bedoeling dat we deze termen in het Arabisch gaan leren dus we gaan al-mahmoes bijvoorbeeld niet vertalen al-salim gaan we ook niet vertalen en het Mifel ook niet en bama'ir al-rafa al-bariza die zullen we ook inshallah zo laten en ik probeer ook zo weinig mogelijk Nederlands te praten want de bedoeling is dat het Arabisch geleerd wordt Nou, een zin maken met het werkwoord Sadi'a, niet alleen maar dat, maar sadia moet gekoppeld zijn aan een Damir Rafa al bariz. عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموز تفضل <تصفيق> ني يخذنا المضارع ني يبقى صديقنا من البداية، اتبقى في الماضي بقى، اتبقى في الماضي بقى، اتبقى في الماضي بقى، اتبقى في الماضي بقى، اتبقى Kama yasda'ul hadith. Heel goed, maar uh, probeer dat te, te, in al te, te gebruiken. Ben ik welkom of moet ik de room verlaten? Iedereen is welkom. Ik ga niemand de Rome, uh, van de room wegjagen. صادئة القلوب، نعم صادئة القلوب، ولكن زخ انتر سنت طيب. يبت بالكم. اش صادئة القلوب، ذلك الضمير الرفع البارز إذ نخكوبلت الفعل. رأيت رجالا صدقوا عن ذكر الله كن يدت خبروك كن يدت فركورة إن ديسي نسيو خبروك هل يصح ذلك رأيت رجالا صدقوا عن ذكر الله ما أظن ذلك يعني صدوا عن ذكر الله مثلا صدوا عنه طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع المفرح عن الموز كان يجزأه باتس الف باتس الضمير الرفع البارز ديخ كوبلت قيس عن الفعل صديقين يوزن صديقة القلوب. قيس الفن ضمير. يافني. صدئة القلوب. التأ هذه التاء تسمى تاء تأنيث ساكنة وليس الضميرا. هي تدل على التانيث ولكن ليس ضميرا. يعني لا تعود على اسم آخر. هنا الفاعل ظاهر هي القلوب. القلوب هي التي تصدأ. لما لا لها من الإعراب لا حل لها من الإعراب نعم لما حل لها من الإعراب ديس يموت أن أنظر الضمير الضمير الرفع البارز كذا إن لها بخزيغت ضمائر الرفع البارز التي تتصل بالفعل الماضي هي التاء المتحركة، نَاء، الداله على الفاعل، ألف الاثنين، واو الجماعة، ونون النسوه هذه الضمائر الخمسة. ها مررت بدرجة درجة تيني صادئة صادئة. صدئت مقوادهما، مقوادهما، صدئت مقوادهما، مقوادهما نعم. إذا صدئت مقواد مقوادهما، ما رفضت ماي؟ كن يهير على لغتي، على اللغة المعروفة، كن يهير خليني ألي في الاثنين خبرائك. يكنقول ألف الاثنين خبرائك في لغتي أكلوني البراغيف في لغة أكلوني البراغيف يمكن استعمالك هذا يعني تقول مررت بدراجتين صدئت مقاداهما ولكن الصحيح مررت بدراجتين صدأ أو صدأ بدون ألف صدأ مقوادهما. <تصفيق> نعم. تقول لانك اذا قلت صدئت مقوادهما أو صدأ مقوادهما ضنبية ما كمت تفي فعل تفي فعل. The first is the ألف الإثنين al and the تفيده is دا المقوادان. لا باس اخي برودر. Zij Je kan me kwaadaw maar weglaten en dan ga je ons geen moeilijkheden bezorgen. Dus dan zeg je gewoon. Maar althoud bij de sadi klaar. Dus de fietsen zelf zijn geroest. نعم إذن هنا اتصلت ألف الاثنين بفعل صديقة وكما ترون لم يحدث تغيير في الفعل يجد نعم أم سوسن تفضل Hoe wordt dat geschreven in het Arabisch? Hmm. Hier hebben we te maken met de Hamza. Hoe gaan we dat schrijven? Op de ja op de wauw of op de el elif En daar is een regel voor En die regel die zegt, die heb ik volgens mij een keer genoemd Die alif Van Sadi Ata. الإلف صديقة وف من الصومر صديقة يا صديقة شخري في أبديز منير مع ديرد ال letter الهمزة الهمزة وفي Ik Even kijken, uit welk boek geef je les? les? Uit dit boek, uit dit boek. Hier is de link. Wacht even, ik begrijp het nog niet. Welke elif? Die elif in Sadi'a. In, in Sadi'a zit er geen elif. Daar zit Lya -ja eigenlijk. Lya -ja waar boven El Hamza staat. Dus El -hamza Kun je op een ja schrijven. Kun je op een wow schrijven. Kun je op een elif schrijven. En kun je gewoon op de regel schrijven. Vier mogelijkheden. Bij mij staat het zo. Uh, het staat eigenlijk op el, el, el, el ja. Niet apart. Het is drie letter woord. Het is drie woord. dus sad, Del en el hamza. En el hamza in dit geval wordt geschreven op liet. Nou. is de vraag beantwoord? Maar is goed, dan heb ik. Tijd. Alhamdulillah. Waarfi kum? Waarakillah taala. Yajidu. We gaan nu naar yajidu. يجدو بدك فيندن هاي فيند وجد يجدو نعم معتل اوف صحيح من جد وجد نتصور <تصفيق> دين زي اخي يا اذرير انما اجب عن الاسئله هذا الموديل هو صحيح وجد فان كان معتلا فما نوع المعتل وان كان صحيحا فما نوع الصحيح نعم معتل اي الانواع من انواع المعتل اي نوع من انواع المعتل وجد رأينا ان المعتل ينقسم الى خمسه اقسام مثال اجوف ناقص لفيف مقرون ولفيف مفروق أي النوع أي الأنواع من هذه الأنواع وجده بلك صفحة in de boek, SAF had geen geluid, is er geen geluid? SAFHA, even kijken, in de pdf, in het pdf bestand, wat was het? ik zei 45 46 waar zei ذاك, ذاك الصوت تستيت وجد تسمع تل تفضلي مثال تسميثال أول الفعل حرف علة تسميثال طيب الآن جملة جملة مفيدة اتصل الفعل فيها بضمير من ضمائر الرفع البارزة يجد هات نتخين خلات مياه طيب الآن بيتر طيب يجد ياخذ زاص أم سوسة تفضل يجدون الكتب في المكتبات يأخذ ماكنيات نيفختلف زشأن فل في كذا جملة نيت دات فعلية متسائل ماكنيات يجدون الكتب في المكتبة إذن هنا واو الجماعة اتصلت بفعل يجد ولم تحدث فيه تغيير The finden in the book in the bibliotech يأخذ طيب إخنار أطلعت راحي ما راحي ما بادفور فورد بادفور ذاك فورد صحيح صحيح طيب صحيح أي الأنواع الصحيحة الموز الموز أي الأنواع هذا الفعل يعني هو صحيح ما نوع هذا الفعل من أنواعي الصحيح سالم ياخد سالم خن أنكو همزة خن أنكو تضعيف en geen hurof al-Illah, dus hij is salim. En nu wil ik een zin met rahimah gekoppeld aan een van de dama'er al Rafa al-Laliza. Rahimah. Wat betekent rahimah? Me, maar, nee, Rahim. Arrahim, rahman. Allah. Arrahim, muna, yarhamu, rahman. Ja, maar hier is geen antwoord gegeven op de vraag. Yarhamu, ten eerste is het. Fijl, mudarij. En we willen veel maadie. Ten tweede is het niet gekoppeld aan een dameermin dama er het aan irhamu bariza men fil ardi. Erhamu men fil ardi. Dat klopt. Het is wel jama'a. Maar het is veel amr. En wij willen veel maadie. <laughs> Naam, om met zo'n zon te vallen. Rahimtu alayhi. Rahimtu alayhi. Nee, in dat geval, ik denk dat je zegt dat je de dua van rahma van genade, over hem hebt gedaan. Is dat de bedoeling? Nou, in dat geval moet je zeggen, tarahamtu alayhi. De rahim precies ja. De met schet op de Volgens mij kan het niet zo gebruikt worden. rahim en hier kun je zeggen: rahim toe, zonder alle ertussen. Rahim dan is het. Ik had genade voor hem. Ik was hem genadig. Rahim Thuhu. En dan is het inderdaad antwoord op de vraag. Rahim Thuhu. Janit Tassalat. Tassal al-fialou. Bite al-mutaharike. Wahiyadamiru. Mindama eri Rafai. El berizeti. Welem tuh dit fil fil fil fil nou, als mens Rahimtu, kan niet zeker, nee kan wel kan wel, als mens je kan, je kan wel bijvoorbeeld iemand uh, die zit te lijden en dan uh, en vooral als het zeg maar, onder jouw handen is dan kan hij, kan hij zeg maar, genade voor hem hebben en hem vergeven dat kan wel gebruikt worden En zelfs, want kijk, er is een hadith die zegt, irhamu ja, fil ardi, irhamkum manfisseme. Dus hij zegt, wees of heb genade voor mensen die op de aarde zijn. En dat is gericht tegen de mensen natuurlijk. Dus het kan wel. Thayid, dat was de laatste. Zin in opgave 1, zijn er vragen over deze opgave? Zo niet, dan ga ik nu naar opgave 2, onderdeel تكوين خمس جمل فعلية فعلها ماض مثال مسند إلى ضمير رفع مع استيفاء الضمائر نأخذ hier moet je wat moet je doen معك مثل فعل ماض مثال des faire de mot مثال زين gekoppeld aan ضمائر الرفع البارزة Men, je bede dezelfde zin en dan ga je de er veranderen. Men je bede الموز تفضل تموت فعل مثال زين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فعل مثال الى الماضي ان المش... المشجعون وجدوا المباراة قد بدأت <تصفيق> <تصفيق> نعم المشجعون وجدوا المباراة قد بدأت أحسن تجد السبورتر فوندن دفتستريت البخونة <تصفيق> هنا وجدوا فعل وجد فعل مثال المشجعون قد وجدوا المباراة قد انتهت <تصفيق> إذن هنا وجد, وجد فعل ماضي مثال اتصلت به واو الجماعه وهو من ضمائر الرفع البارزه وكما ترون لم يحدث تغيير في الفعل وجد حلو خوش اا يا مخفذر خان ضمائر kunnen we nog انك جاي ook goed المشجعون قد وجدوا المبا... المقابلة المقابلة قد انتهت يا بتلصفني في نحا ولا ولا قوة إلا. طيب يا يسخ ريفت مت يفوت ازايك مت يتينة. طيب المشجعون قد وجدوا المقابلة قد انتهت hier hetzelfde, dus waul jama'a hebben we al gehad. Nu moeten we iets anders hebben. Waul jama'a heb je al gehad, hebben al gehad. -heb heb Laten we nu iets anders, want hij zegt je moet alle dama'er gebruiken. Nou. We doen maar eentje. We hoeven niet alle Dhamma'er te gebruiken. Jullie weten nu welke Dhamma'er er zijn. Voor Al-Madi, dat zijn vijf. Voor Al-Madi zijn het vijf. Dat is het te, ter moeten harikken, naar het de laalfeil, elifle itnein, wawel djemaa, noen en nisho. Deze vijf. فور المضارع للأمر دوت ناء الجماعة نتمي عندن كراخ بياء المخاطبة أريف الاثنين هو الجماعة أنون النسوة عندن هدف أوك خين تاء تاء المتحركة التاء مشي ما ناء ناء الدالة على الفاعل عندن أريف الاثنين هو الجماعة أنون النسوة نعم يهبت وو الجماعه خدان يتصنع الموستفضل <تصفيق> وصلنا إلى المحطة في الوقت المحدد أحسنت وصلنا إلى المحطة في الوقت المحدد في كرامة آن بايد ستسيون أوبت فاسترد تايت دوش وصلنا وصلة اتصلت به نون أوناء الدال على الفاعل وهو فعل معتل مثال ولم يحدث فيه تغيير بعد اتصاله بناء الداله على الفاعل ياخذ طيب أوندر كون 4 جمل بكل منها فعل مضارع مهموز مسند الى ضمير رفع مع استفاء الضمائر كيك هير زيغتي اربع جمل فير زينا ضروم انضطر فير ضمائر الرفع البارزة دي خكوبتكنو زين عن الفعل المضارع مالت متبال مهموز زين allemaal stoffen dat nee. welke bladzijde ja ik zei 45 of 46 ik denk 46 en ik heb نعم الموس تفضل اهلا بأبي أحمد أبو أحمد نعم المسلمات قرأنا القرآن في المسجد يا نوفي لك في المضارع د مسلم فراوة لازم لازم ده قرآن عند موسكي ذاتيس فعل ماضي عند ذلك فعل مضارع يلا ما فعل مضارع فهم يقرانا حسنت يقرأنا al-Muslimatu يقرا en al-Qur'an fil masjid. Eden, هنا يقرا, dat is fil fil mudari. En als je nun en ni'swa era verbindt, dan gebeurt er niks met fil. Heel goed. Even kijken. Nog andere zinnen of ga ik naar onderdeel 3? عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا ابا احمد صافي واو الجماعه نعم اذا واو الجماعه طيب تفضل واو الجماعه التلاميذ ينامون في القسم أريد فعل مهموز مهموز <تصفيق> ينامون بتسفع النامى what فعل is it what for is صحيح نام ان يا يأكلون في القس يلا الموز يلا سلامت الله وكتب اكل اكل ايوا اكل احسنت ياكلون اذن التلاميذ ياكلون في القسم <تصفيق> اذا هنا ياكل فعل مهموز ودخلت عليه وهو الجماعه ولم تغير هذا الفعل يا نعم احسنت هن الموز ماذا يقول الموز النساء ياكلن الخبز مع الحريرات يا dus en de vrouwen eten brood met soep. En hier hebben we dus ma al harirati sorry, excuus, al harirati, niet met al harirata. Ik weet niet wat ik gezegd heb, maar eh eh yaakulna, dus hier fa'l mahmouz, is ertoe gekomen noon al niswa, dus het heeft niets veranderd in hem. Zonder je benieuwd. Je Ga hier, ik ga nu naar onderdeel 3. Dit is in duidelijk. Kou arbaa jumel in Wacht even, hebben we ons gehouden aan wat hier wordt gezegd? Nu willen we jumel in fiali. amr. سالم مسند إلى ضمير رفع مع استفاء الضمائر نوڤيلفا فعل الأمر دي سالم اس جملة فعلية. دي دي تبدو نيت مُوْلِكَة. الموز تفضل. <سؤال> أخرج من القسم حالا هذا أمر أخرج من القسم حالا خاء out the class طيب هنا خرج, خرج يخرج فعل سالم فعل سالم وقد أسند إلى أمره واو أو أسند إلى أمره واو الجماعة وكذلك هنا لم تحدث فيه تغييرا كما ترون نعم اضربوا كل بنان واضربوا منهم كل بنان نعم واضربوا منهم كل بنان إذن هنا اضربوا كذلك ضرب فعل سالم اتصل به واو الجماعة وكذلك لم تحدث في أمره شيئا لم تغير فيه شيئا أحسنتم ألمع أخوية زنا إذن هذا هو الموس تفضل أقتلوا أنفسكم نعم كذلك قتل فعل سالم اقتلوا يعني دخلت عليه واو الجماعه اسمعنا جيدا المعلم جيدا اسمعنا جيدا الى المعلم heel goed dus luister هنا نون النسوة اتصلت بامر فعل سامعة ولم تحدث فيه تغييرا كما ترون اطرحوه أرضا نعم طرح يطرح. اطرحوه أرضا وهو الجماعة كذلك في سورة يوسف استمعنا أو اسمعنا استمعنا اسنخ is nog beter want dat is eigenlijk luisteren met aandacht dat was eigenlijk het huiswerk van vandaag zijn er vragen is alles duidelijk وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكا ربي إن شاء الله تعالى خيف راخة barakallahu ta'ala. Tayyip, dan uh, gaan we eventjes uh, stoppen, uh, drie minuten of zo, en dan gaan we inshallah ta'ala verder.